1. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim 2. Bismillahirrahmanirrahim 3. Iza zulzilet الأرض zilzalها 4. وأخرجت الأرض أثقالها 5. وقال الإنسان ما لها يوم إذ تحدث أخبرها بأن ربك أوحى لها يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مث قال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره